بسم اللہ الرحمن الرحیم فولد تغاوة الجمع ولدن رجو ودودا تنگ زیگ داخر دل داخل أول طول جلالة في النهار غاب جمع غابة الشيء ميند شيء توائي غابة غاب لغيب و غيبا و غيبا غاب كيدل فشيدل أو غابة الشيء وصف الشيء ميند شيء توائي جمع غابات لذين لك ساعة و نمع ساعة جمعون جمعون جمعون جمع جمع بلان يو جمعن ده جمعن سبطة وياسي فضيطة رئيسي لأسبر مجلبة الدمعو سبرا يأسبرو سبرا يأسبرو سبرا أزمائل مسبار آغا آلية وكي بأيسرا ده زهم جواروالي أزمائل شه ده زهم سمرا ده مجلبة الدمعو مفعلتو ده سبب ده فعل لازي زنجالي فأخير كده مسألة ده زنجانی کتاب کې رذیب اخرنا مثلا طغراوی کې وزن مفالۃن د فارلو سبب د فعل موجود دی رذیب درایلی الوالد مفخلات مجبرات اوی زره فرمایي الوالد مفخلات مجبرات ور سبب د جوندې سبب د بوخلنه طالب شریف دی یو کا پرایي څه څو د لوبې باندې تیار او مستعد روانه یو کارشي وبکی هر ځای ته وزید و چې کله وعده یو بچي پیدا شي بیا د خرڅکی بیا د دباش یا موجبان یو ځای دا کارا هغه خرڅوب کیږي را الوالد بچبالتون باپ خرڅو ته بیل صاحب فرمایي بچي سمط موزدي لري او جلبا يجلبوا جلبا يجلبوا جالبا را اخكل لما جلبتون سببا را دمعون تمنى الدمعة شمزة دمعا يدبعوا دمعا او دمعا يدبعون فرأيتوا في بهرة الحلقة رأيتوا داروني بالسرية ذا بهرة الشيء واسط الشيء ابهارا الليلو قلين تا شفا نيه سورة اذا شفا بهر يبهروا بهرا في دلم اور دار ابهار نسال حلقه غيرت شويه جميع حلقات <تصفيق> حلق حلق ذات الرمي حلق شخصا شخص الخلقه شخص اشخاص اشخاص خوص ذل رمي شخصا شخص شخصو شخصا يا اشخاصو شاختل خلقا شخطا يا شخوتو يا <تصفح> شخوت عدل شخطا يا شخوتو شخوت عدل پیدای شي دل شخت شخي بيداي شي نري يو داكي دمرزلو دواج د نريشي از حزيلوي حزيل إذا ما رزلوا في وادونا وجنا لاي في شيء ايات بيدايش لاي بي ده شحيث صفته عليه اهبت السياحه اهبت الصامان الى اوها بردي سياحه صاح يسيه سياحه ذلظمك فسيه في الأرض ولو رنت يا رن يرن رنيلا اواران لنعواصول أو نياحة ذا ولك ولمن ناحية نوح ونوح ونواح ونياح ونياحة ولك ونياح ولمن ون. فاولاية تخابة الجمع نذاكير شمازون مين ذا اخي دميتا لأسورا مجلبة الزم لذي يقاركو اوغمي ماذا سابدراح كله ذا خلق كل يالين فرايتو في بوهرة الحلقة اوړو دل او معاف پای د خلقت شخصن یو سره شخص تل خلقا دي نری ف صرب پیدائش وره که پیدائش نلای پاره و نلای د پیدائش الی اوه تو سیاح سامان د سفر سو مثال اگر ګړی ترا ترا جوړو امثال او مثلا دری طرف را ګړو ولهُ رنته المياه او اغلغا اواز ذي اواز جلال جلاليه وهو طول الاذاب جواهر اللفظ طبعا طول طبعا الجرول ازجاجه من السجع سجع كلام مسجع سجع يذاق سجع مصداك كلام جرول فكرت ليه ليه مقامات اذا كلام بصفه كلام به بجواهر الدرزي جواهر الجواهر ده في كواكب جمال كوكب دا لفظ جمع الفاظ لاني لفظه الفظل ابدا ويل ويقره الاسواب بزواج الوعده قراء يقره قرعا تقول اسواب جمع صبع بالاسواب بمعنى دا واكسر دا بزواج زواج جمع زاجير دا زجلائب جلو وعده وعده يحضر وعده وقد احاطب به اخلاف الزبر حاط و يحوط و حاوطان حفاظت تول, تول. خلت. و حاط و يحاوطتان جرات تول اخلاة جمد خلطون خلط دا خالط و ياخلطون زمر جمد زمرتون زمر دا دلتوا سورة زمر زمر بلوه زمر جمد زمرتون زمرتون زمرتون زمراء يزمون زمراء و زميلاً خلائه و حضن احاطة الحالة بالقمر حالاً تاةو قالاً قالاً رئيس بغماناً چاپيراً يو سبين الدائرة وانتي تدريد بقنا رأسو بمئن بديك ويجي حكماوي درسال آمدا تدباران آمدا حكماوي درسال آمدا تدباران آمدا يوزا دي نورنام قالاً قالاً يو دائرة چاپيرا خواليداً قملو بيشي اټک تفاوہ وايي تفاوہ اځل موږ مېرته بي حاله ورتواي هره حال هول هور غرهول بل قمر، قمر او کم من د کم یکم بو کم من پسوله سمر دمه اثمار راجی سمره یخمور سمورا اثمار یخمور میوی والا که دنی قطع لفتو الی دلفه یدلف و دلفن و دلفانا رجیت مگوده تولید الله شوی پخلاق لاشی زمی لوشی برا شوی روان شوی پخلاق راج وانا روان که دمونه دی لأكتبس من فواعده قبصه يكبس قبصا اقتباس شغلاق السلم ما أصبح بلده دسل امرضه زيغ امرضه والأول دي دي دي دي دي دي دي شغلاق اللي قلنا شغلاق السلم دلت الملاقس تلي فواعده مدى فايدة مدى بتعقول فايدة نافيه مدى كل دي دي دي دي دي فایده دوی آنچی دادا شود و از دانش و مال دا ما تو سرف آقا شیم خوالی وان دهی میزان از دانش و مال فایده فود و فاودنش ثابتیدن مرکیدن فرمانیدن و از تاکید و بعد فرایده لقطو یال قدر جتوان التقط و يلتقط التقاص مع ناغ نسمك له شيء يغسطل فراج من فريدتن فريد من غليل توايين فرد فرادة فرابة وهو يتبع الأجراء او تجه لولي السجعي بجواهر لفزه فهو جواهر للفز و يترع الأسماع بزواجر وعزه او تکاول یې وګورم په زواجرو د وخت پر سره خلک موږ ټول جنامه کوي وکي په بذیبته دغه موایې ریبث قتل م کوي دا په دې بایتون حدیث کې کول وقت احاد په احرات زمر او تحقيق جهات اول او اغله دغه مختلفه یې په کې د امام شیخ بیان کړي په دې کې زاندره راځي الله سبحان الله د داپې له ډیرګړو ګیرې جوړه واه يا حاطت الحرته بالقمر و شاندو د شپه لسمګمه لکه څنګه چې دا شپه لسمګه لسمګه داپې کړه دی اخاله ده ګیرې جوړه واه فدلفت اليه نو لګ لګ چې موږ دته نه یہ اکتر اسم ان فوائده صدیل امال چه حاصل که ما بازینو فیدود آغو وعالتا که دباز فرائده اوواؤما سو بازین بلغلو نضاغو فسمیتو یا پود حین خب کی مجاله خب یقب و خبن و خببن و خبیبن مجال میدان جاری دون وحضر الشقاشق وارتجالهم حضر يحضر حضورا وحضيرا حضرنا عواث قولهم شقاشق جمد الشق شقة تندان اعتم ارتجال ناسا فوائل ارتجال رجل يرجل رجل ارتجال ناسا فوائل ايها الصادر في غلوائه صدر يحضر صدرا وصدارة حيران يدل پروانه کول غولوا ی غلا یقلوا غلووا الى ولحدنا الصادر صدر یستر صدر یستر ستران دوام دوز صوت جمع اصوات خيال تکبر الجامع في جاراته جمع یجمعهم جموحا جمع یذو جموحا سرق شقولت جارت د م جات ته او جاې حله خلات جیت نو درروحل معله چېدل خابات جملو خضابتون د با توان فساام نوور دما غه یا پول پهجرال کې چېويي خله ح کله چې اوضغا ل دوو داپل کې تقیر او چد کو بعد تې شوورکو او سری جربه کراغې درت سقا ش کو او آوات کو خرطمون دلناسا پاویل <سؤال> داگو <سؤال> سیوی دائیوی ایوہ السادر فی غلوائے اے بے باکی کبول کیا فتیروتل اخبول کی دا حمنا السادر فوضو قیلائے اے گلندوول کیا جامیل تکا پرخ پلارام الجانحون فی جہاراتے اے سرکشی کبول کیا فجہارتل اخبول کی الجانحون ارافو جہاراتے اے جانحون این مایلکی دول کیا عباتی دخولتا ایلاما تستمرو على غیق مایسی بهمی من عزا داخل شک حضرت شک تستمرو استمرار منا نشکی دل غیل غوایی غیل فتا استمر اومر مرعا یمر اومر آتن خوشگوار که دلل مرعا بغی مرعا چراگاتوی وحتى ما تتناها في ظهبك تناها يتناها تناهيا اخير ترسيدا في ظهبك فتكبر فالكين زهاجده زهيدها زهوا تكبر قول فلا عن لحبك لهايانها لهايان ملا قول انتهاما كذل لحب لهايانه دعوا لبي قول تو بارد بماغسيتك بارد مبارد مباردتا جنكو بی باسی ایتیک مارسی دی می باسی راجی مالک ناسی ایتیک ناسیت دی شار کوندی توائی چه مانا واسو راجی نساجن سو نساوان اذا لا ترگونار اکل یعنی ول فتاکر بيقول حسیلاتک جرؤا ی رؤترا اتر و جرئتن استرام دما را بکم اخیلاتک مسيرتكم القبيحة سيره القهر سيره السيار هذه تلك التي تسير طوال هذا سير من هي تلقى على عالم سريرتك سريره يو سرير يو سريرتند سرير كستواي سريرت ون راستواي كما سراير هذه يومه بلا سراير عن قريبك طوار طوارن پتیدن قریب رشتران و انتا بمرعا رقیبی مرعا زرف مکان دے فزیدن دلوم تاکی دنگاہ بان کی رقیب اللہ سرانی الاما تستمیر ترکنگ قربان انیشو سے علا غیق و گمراہ اقفال باندی و تستمر اومزید او خوشگوار بزانی مرعا بغیق و آخد الظلم اقفل و رسود وحتى, تت... وحتى ما تتناها اترغو پور باخير ترسي یزا حوی په تکبر خپل کی ولا تنت هی الله وی بلمره کی ته الله وو خبرونه تو بارو به باځه دې ګره جنگ کوي خپل سرا مالک ناشوی دې مالک تو وحی کوي خپل سلام وتترو بقمش شیلاتک او دې لاوری کوي تو پسېره کوي خپل سلام علا عالم سريرتك. فحالم لراص روانه وتتوارى عن قريبك او فقيهته فتا وتتوارى عن قريبك او فقيهته دا قریخ په نام وانت بمبرع رقیب حالا کته یی په ځای د لیډلو دا نه جهبان فلک د تعالی نه او تستخمی مم مملوګی خفان استخ ویسه په دې ورومره مملوګ د وما تخفى خافية على مليكك خاف... خافية لتحصل على مبالا مليك تسمعوا دو بلدك على نانين إن مليك مقتدر قرآن كلادين وتستخوين من مملوك أو فشيغتون لمملوك بلنك مولي بلين وما تخفى خافية حالا كنبت ديك إس سيز بلد عن على مليكك وبعش شرطا بانين اتظنو أنسا خلفه كحالك ظن لذنو لفعين حالة محوال إذ ارتحال. ارتحال كو آن ارتحال آنه يئيه أعينا فراثل لوقت ارتحال ما زروا يفتحال ما كوت كولم أو ينقذوا غماله لكذا ينقذوا خلاص يدن إنقاذ مناخ رسول خينا توبقوا أعماله دا وبقية بقوب وبقية بقوب وبقال دا هلاكي دن يباك مناخ هلاكيول أعمال جمعنا عمل او جغني عنك ندمك انا لا جغني اغناءا سلاحا رشي لا فرسول ندم ندم يندب ندما إذا ظل قدمك ظل يزل ظلتا خويدا قدمك نأقدام او يأكف عليك معشر حتى فيأكف عقفا اعرارة مهرباني كول معشر قروه لمن قبيلات لما معشر يوم يضمك معشر دواما اضم دواما میوزای کول محشر دیمه محشر حشر یحشر حشر یحشر و حشر جمع کول و تستخبیم من مملوکی اور پتیگی دو دو مملوک پرنام و ما تخوا خوابی دن حال دلیتی فتنو تی اسیس فت علاملی که و با سرطا بانده اتا ذنو ایو گمان که توم انت تن پو حالو حال دا حالو قال التليشي فود او ينقل له ماله يا مخلاصك تعالى للمال بسام حين تطبق وقال قالك هلا جيت على العمل او يقول ان كان ذا موكا يا بلاقو ركيته ته في ما كده لدان جو خيجي قال جو خيجي كلام او عليك معثر يا بحمك بذاماني قبيله لدان يوم يذم مجمع احشر قال جو ذاكيت على هل انتحاجتا محج تحت دا ایک هل لا دا ذخور تحفیظ نده انتحاجتا انتحاجتا انتحاجا دا تلل فمنحاج بانده منحاج طریقہ واضحا نحجین حجب نروجا واضح کی دل انتحاج تلل فواضح الار بانده محجتن غط الار زمین حج يحج وحجا غالب في الضرب دي دلين تولي حجت وي فلين انسان فخصم غالب في احتضام الضرر ببئفتحان اللهم يقولون وعجلت معالجة دائك عجل يعجل عجلا عجل عجل تلواركو عجل يعجل تلواركو معالجة حلاج كول عالجة يا علود عالجه وعالجه فحلاج كيف غالب شخص دائل بماري جما ادواء لذيذ دا يذا ودال بريد والفرقه شبات تحت لا فل يفل فلا ما تقول شبات تي في شبات ايجيب شبا يشبو شبوا شبا يشبو شبوا اعتدى منظر باب افتكارنا وقضى ثلاث ثقال قضى ما تقول فهي اكبر اعلاي اکبره تنظیم کا برای گور کماړی علاج مدار حل انت حت اول نیټې ته لی تو محجته حت ضایق فلار دلار مندر خپلوا وعدت معالجه ضایق حول الدسیکل لیدتا علاج کول بیماری خپل و فلت شبعت اعت ضایق اول نه مات کړتا تی وی تکیر و طول غتا حدنا وقد اعتر الزجان او ولنه مړه کړی تا لغ اکبر عادی لغ دی وی د مشهرمان له تالي اما له حمامو